ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعه إلا كل منيب سالك الا ولا سالك وهي السنه المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد والميمم مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده من حديث صهيب رضي الله عنه قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فقال الساحر ايها الملك اني قد كبرت وقد حضر أجلي وإني أخشى أن ينقطع هذا العلم عنكم فأرسل إلي غلاما فطنا لطناً أعلمه هذا العلم فجاءوا له بغلام على ما وصف فكان الغلام يذهب الى الساحر وفي طريقه الى الساحر عابد في صومعه له راهب فكان يمر عليه فجلس اليه وسمع كلامه فاعجبه فكان كلما ذهب الى الساحر مر على الراهب وجلس إليه وإذا رجع إلى أهله مر على الراهب وجلس إليه فكان الساحر يضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال له إذا تأخرت على الساحر فقل له حبسني أهلي واذا تاخرت على اهلك فقل حَبَسَنِ الساحه فبينما هو كذلك فاذا بِنَابَةٍ عظيمه وفي بعض الروايات اسد فاذا باسد يقطع على الناس طريقهم فخاف الناس فنظر الغلام وقال الان اعلم الساحر على حق ام الراهب فاخذ حجرا ثم قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه فالقاها بالحجر فمادا فلما ذهب إلى الراهب حكى له ما حلف فقال له الراهب أي بني إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويشفي من سائر الادواء وكان جليس للملك قد عمي فلما سمع عن الغلام جاء له بهدايا كثيره وقال له ان كل ما هنا لك فانت شفيتني فقال الغلام اني لا اشفي ولكن الله هو الشافي فاذا امنت بالله دعوت الله لك ليشفيك فامن جليس الملك ودعا له الغلام فرد الله عز وجل عليه بصره فذهب إلى الملك وجلس في مكانه الذي كان يجلس فيه فقال له الملك من الذي رد عليك بصر فقال الله ربي قال أولك رب غيري فقال ربي وربك الله فعذبه عذابا شديدا حتى دل على الغلام فجئ بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك انك تشفي او تبرئ الاكمه والابرص والاعمى فقال له الغلام اني لا اشفي احدا انما الشافي هو الله قال او رب غيري قال ربي وربك الله فعذبه عذابا شديدا حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فجيء بالمئشار المنشار ووضع في مفرق رأسه فشق نصفين حتى سقط شقاه ثم جئ بجلس الملك قيل ارجع عن دينك فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشق نصفين. ثم جاء بالغلام وقال لأصحابه خذوه فاصعدوا به جبل كذا وكذا فاذا بلغتم قمه الجبل فخيروه فان رجع عن دينه والا فالقوه من فوق الجبل فلما صعدوا الجبل قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فسقطوا جميعاً، ثم رجع الغلام يمشي حتى دخل على الملك فقال الملك اين اصحابك قال كفانيهم ربي فقال لهم خذوه فاذهبوا به في قنقور قارب صغير فاذا توسطتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه ففعلوا ذلك فلما توسطوا البحر قال الغلام اللهم تكفي بما شئت فعلت الأمواج وسخطوا جميعا وعاد الغلام إلى الملك يمشي فلما بخل عليه قال أين أصحابه؟ قال لقد كفانيهم ربي ايها الملك اعلم أنك لست قاتلي حتى دفع لما أمرك به قال وماذا؟ قال اجمع الناس في يوم ثم اجعلني على جذع نخله ثم خذ سهما من كنانته ثم قل بسم الله رب الغلام واضربني به فسفل ففعل الملك وجمع الناس واخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام فجاء السهم في صدقه فوضع يده عليه ومات فلما رأى الناس ذلك قالوا جميعا آمنا بالله رب الغلام آمنا بالله رب الغلام فذهب إلى الملك وقال له إلى الملك إنما كنت تخشاه قد حدث لقد آمن الناس جميعا فأمر الملك فحفروا لهم أخاديد وأطرموا فيها النار وكل من لم يرجع عن دينه ألقي في تلك الأخاديد وفيهم يقول الله جل وعلا قتل أصحاب الأخدوم النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيب وجئ من رأت كانت تحمل رضيعا لها فلما رأت النار تقاعست فنطق الغلام وقال لها يا امه لا تقاعسي فانك على الحق أو يا امه اصبري فانك على الحق فقذفت المراه نفسها بوهله حديث عظيم جدا فيه جمل من الفوائد والاداب التي نحتاج اليها في زمان عظمت فيه الفتن وكسرت فيه المحن وعلق فيه الأكواج وعلى عباد الله نحتاج في هذا الزمان أن نتمسك بديننا فهو أغلى ما يملك المرء فدينك هو لحمك وترك وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه وكأنه يريد أن يسليهم وأن يعلمهم في وقت استضعاف بأهل الإسلام فذكر لهم قصة هذا الغلام ملك من الملوك المتجبرين المتكبرين في زمان لا نعلمه كان له ساحر او كاهن كما في روايه الامام الترمذي كان له كاهن فهذا الكاهن كما تعلمون الكهنه والصحراء وكانوا يقيمون لهم الملك ويحموا له لهم وربما يشبه السحره في زماننا بعض الاعلاميين الذين يضللون الناس عن الحق ويخلطون الحق بالباطل ويروجون للفتن فهؤلاء بمسافة اولئك الصحرة هؤلاء هذا الكاهن كبر منه فأرسل إلى الملك وقال له أيها الملك إنه قد حضر أجل يعني خلاص سأموت وأريد أن أترك لك من يحمي لك الملك ومن يقوم مقامي فيخوف الناس او يرهب الناس بالسحر فارسل لي غلاما طلب الراهب غلاما ولم يقل ارسل لي شابا فتيا او رجلا عاقلا بل قال لماذا لان فطنا فهما لقنا وعلمه لماذا لأن هذا الشيء لان هذا الجيل لان هذا الجيل لان لو تعلم هذا في لانه واعتقده لانه اذا لو تعلم في تمام في دمه هذا الاعتقال يسري في دمائه خلاص يصعب جدا ان تحيله عن هذا او ان ترده وكما قيل من شب على شيء شاب عليه فكانما تنقش على الحجر لا يزول ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتربيه الشباب على طاعه الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا اردنا جيلا يحمل رايه الاسلام خفاقه فعلينا ان نعتني بابنائهم وان نجتهد في تربيتهم على طاعه الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانت مطالب شرعا ان تبذل الجهد وان تاخذ بالطرق والوسائل التي يتربى بها ولدك على طاعه الله فان لم يقدر الله له الهدايه فانك تبرق لله الله عز وجل خلص أنت مطالب بذلك شرعا أن تأمر وأن تنهى وأن تعلم ثم إن لم يهددين فقد عملنا ما أمرك الله عز وجل به وليس عليك هلاهم ولكن الله يهدي من يشاء إن نبيكم صلى الله عليه وسلم جلس إلى جانب رأس عمه يقول يا عم قل كلمة واحدة كلمة واحدة وحد جدا كبيها عند الله قلنا له فابع من قطم وما تكذبا ولو قالت تلك الكلمه لشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان وانما شفع له في تخفيف عذاب النيران عنه ومن الله كما في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن رضي الله ينبغي علينا ان نعتني عنايه عظيمه وان لا نمل وان لا نيئس ابدا من متعه ابنائنا وتربيتهم على كتاب الله وعلى سنه رسول الله فاذا تربى ابناك على ذلك كان ذخرا لك في الدنيا وحسن سناء وحسن سنائم عليك في الدنيا وكذلك في الاخره فلذلك اختار الكاهن غلاما فين يتعلم ويتقن فيسر السحر في دمائه خلاص عشان يقدر يركب ابدا عما هو فيه ولذلك تلاحظ ان الذين كانوا في دار الارقم ابن ابي الارقم المجموعه الاولى او النوات الاولى التي اقامت صرح الاسلام بل ابن الأرقم مبناء الأرقم صاحب هذه الدار كان شابا في العشرين من عمره أو أقل من ذلك هؤلاء الفتيه الذين حملوا دين الله عز وجل وكانوا من ثابة الاولى الأولى للإسلام أن النبي صلى الله عليه قد اعتنى بغرس العقيدة في قلوب أصحابه فظل النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الدعوة المكية قرابة 13 سنة يغرس العقيدة في قلوب أصحابه ثم بعدما هاجر إلى المدينة فأراد أن يقيم دولة إسلامية قامت في غرهة من الزمان فقامت الدوله بهؤلاء كالرجال وهؤلاء الشباب الذين غلست العقيده في قلوبهم فبلغت مبلغا عظيما منهم وفي هذا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما عنه عنه انه ربنا حينما قال لابي سفيان وهو يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه هل ارتد احد منهم عن دينه بالعذاب الكريم في مكه الحجارة كانت توضى على صدورهم في شده الحرب كبلال وصهيب وغيرهما من الصحابه وكعمار وياسر وسميه كانوا يعذبون عذابا شديدا باي باي باي باي باي باي يا يمكنك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ولا واحد لديك القضية القضية ان تكون لديك ان تكون لديك ان أن يحضروا له داخل المدينه الى خارج المدينه وما يخرج فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يريد ان يسمع كلام الأنصار هل ستتخلون عني فقالوا له كلاما عجبا قالوا يا رسول الله كانك تريدنا لما اعني ان صليب يسمع بعض الصحابه من المهاجرين فتكلم فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فقال رجل من الأنصار كأنك تريدنا من رسول الله قال أجل عزار فأيكم فقال له والله أو الذي بعثك بالحق لئن سرت بنا إلى برك الغمان لسرناه معك ولعل الله جلاله يعني نحن معك على أي حال ولا نقول لك كما قالت منه إسرائيل لموسى من اذهب انت أنت وربك فقاتلنا إنها هنا قاعدون وهنا تعرف الفارقة بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب كريم الله موسى صلى الله عليه وسلم فالفرق في التربية الجيل الثاني الجيل الثاني في اسرائيل فتح الأرض المقدسة الجيل الأول لا يفتح الأرض المقدسة لماذا لا؟ لأنه لم يتهيئ لهم الطربية كان بعض المتمردين في العهد فلم يتهيئ لهم التربيه فكانوا ضعافا الجيل الثاني اللي هو ولد بعد ذلك وصار أو ظل مده في مدة تين أو سنه سنة وكان فيه بيوش الجنون هم الذين فتحوا الارض المقدسه الفارق إنها التربيه يا اخوان فلذلك طلب الساحر غلاما ما طلب رجلا خالي من الاعتقاد ذهنه صافي الا يحط في الذهن هو الذي سيبقى باذن الله تعالى فقال ارسلي غلاما فطنا لقنا فهما اعلم فارسل اليه غلاما على الوصف الذي اظهر الغلام في طريقه الى الساحر مر على راهب عابد في صومعه له فجلس اليه فسمع منهم فاعجبه كلامه وها هنا فائده عظيمه جدا يقول الله جل وعلا فذكر بالقران من يخاف وعيد إن أعظم شيء أعظم شيء يؤثر في قلوب الناس وفي نفوسهم هو كلام الله تعالى. بهذا الكلام لا لا لا تمام لا لا لا. شفت انت الوليد الدمغيرة ولي ولي ولي ولي وهو يمعن في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن قال إن فيه لحلاوة وإن له لطلاوة إلى آخر الكلام قال وما هو بطلب بشر فقالوا من الوليد صباح آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام له مجرد ما سمعه مجرد القرآن. ومن الصحابة من أسمن بمجرد سماعه للقرآن فهذا رسوله صلى الله عليه وسلم من العابد ثم يتعلم السحر من الساحر طبعا كلام الساحر يقصي القلب كلام الكاهن كلام الراهن أعجب إليه وأحد ولذلك تراهم كأنما الراهن وفضفض إليه وقال الساحر يطلقني ماذا أفعل؟ هذا دليل على انه قد استراح لكلامه ومعجب به مر الوقت وبينما هو كذلك ولا زال عنده شيء من التردد يريد ان يحسم الامر فاذا باسد عظيم قد قطع على الناس طريقه فأخذ الغلام حجرا وقال الان اعلم أمر الساحري أحب إلى الله الأمر أم الراهب خذ بلد فأخذ الحجر ثم قال الله رم ان كان امر الراغب أحب إليك من أمر الساحل فقفل هذه الدابة بدأ بأمر الراهب لأنه أنصق إلى طلبه وأحب إلى نفسه كأنه كدا يعلمون يا ربي اجعل امر الله احب إليه كانه يريد هذا ولذلك بدا به حال الاختيار او حال التخيير ثم القى فما فماتت فعلم وايقن ان امر الله بي من الله عز وجل من امري الساحر اقول قولي هذا واستغفر الله الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم فذهب الغلام إلى الرائم وحكى له ما حدث فقال أيها أنت الآن أفضل مني وإنك ستبدأ هذا أمر مهم. إنه من صنع الله جل وعلا في الخلق أن يبتلي أهل الإيمان ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه هذه سنة جعلها الله عز وجل في جميع الامم أحسب الناس أن يتردوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بل لا قد أن يبتلي الله عز وجل والحكمة من ابتلاء الله جل وعلا لأهل طاعته أن ينظر هل يسبتون على الحق أن أنهم ينقربون كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حول فإن أصابه خير لطمأن لك وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره وذلك هو الخسران المبين فمن الناس من يعبد الله شاكاً أو من الناس من يعبد الله جل وعلا لاجل مصلح ولذلك في سبب نزول هذه الايه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الرجل ياتي الى المدينه يعني داخلا في الاسلام فاذا كسر ماله ونتجت خيله قال هذا دين صالح وان قل ماله ولم تكسر خيله قال هذا دين سوء يبقى هو كان بيعبد ربنا عشان ايه مصلحه يدور مع المصلحه حيث دار ان كانت مع الدين كان مع الدين ان كانت مع الكفر والنفاق عياذا بالله او كانت مع المعاصي والفجور كان معه ولذا قد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدق احدكم ان معه اذا احسن الناس احسن واذا اساء الناس اساء ولكن وطنوا زينوا واذا اساء الناس الا تسير تتم معه اي طير يا في اي طريق يسير هؤلاء يقولون له الى الهدى ائتنا فيسير معه وهؤلاء يقول يا هدى ائتنا فلا يسير معه وحسب المصلح واهم شيء يعتني به هو طموح دنياه ازاله منصب الله والله شيء فاتن هذا المرسل حتى تضحي بدينك. ديني خلاص. موظيفة اه? اذا اردت شيء من امور الدنيا، لا دينك خلطوا على جنبه اوه. انا ما دينك سايب وهكذا، وهكذا. فهو شيء عليه. هو الدين. ثم تنتهي الدنيا. ولا زل نعيبها. ولا What yeah. او وزير او كان جليس قليل من الملك قد علم فلما علم ربنا على اجرى طوائف العادات والايات والمعجزات على يد هذا الغلام فكان يغلب الاكبه والابرص ويشفي من سائر الادواء اي مرض يدعو الله جل وعلا فيذهب جعله الله جل وعلا ايه حتى ياخذ بايدي الناس الى الله تعالى فسمع جليس الملك ان في واحد من يشفى عليه كل الامراض فذهب اليه وجاء له بهدايا كثيره كل الهدايا لك ان انت شفيتني قال له إني لا اشفي لكن الشافي هو الله فان امنت دعوت الله لك فامن فدعا الله جل وعلا له فشفي شفاه الله جل وعلا فاستقر الإيمان في قلبه فلما ذهب إلى الملك مبسرا قال ما نرد عليك أنصر قال ربي حتى شوف ما نشيه ما نشيه غلام ما نشيه غلام ذهبكم إليه ففعل كذا وكذا أو غلامكم الذي كان يتعلم عند الساحر قال ربي معنى ذلك أن الإيمان قد استقر في قلبه فعندبت فدل على الغلام فجئت به فعندبت فدل على الراه لكن أرأيت كيف تودت الملك إلى الغلام في حواله؟ أي بني قبل من سحرك أنك تشفي الأكل منه وتعالج وتفعل وتفعل عايز يثبتهم على السحر يريد هذا الغلام لانه صار مصلحه له سيكون سببا في تثبيت اركان عرشه افي الخير الملك فتودد الملك بعظمته الى الغلام الصغير فاجاب الغلام الذي بلغ الايمان مشاشه قال ان ربي وربك الله إيه؟ شو غلام ما خاف من سطوته فعذبك حتى دل على الراهب شئ بالراهب مباشره تؤمن بي وتقتلك ترجع عن دينك فابى فجئ بالمئشار ووضع المئشار في مفرق راسه اتركه ولا لا قال لا هذا هو الايمان الصادق يا اخوان اذا استقر الايمان في قلب العبد فانه لا يهاب الله. فشقه نصفه. وصفت. راح جايب جنيس الملك. ترجع عندي. قال ده. فشق نصفه. كل ده من مين? انا من غلام. ابقى الغلامة اخرا لانه يريده. الغلام ليه مصلح عنده. فمعلش نتحمل شويه فأبقاهوا ولذلك ما شده نصفين كما فعل في صاحبين بل قال لأصحابه خذوه فصعقوا به الجبل خوفوه بسعين سهير ما مكان خوفوه فإن رجع عن دينه فاتوني منه وإلا فأقوه خلص بك فلما صعدوا به الجبل استعانوا على اللقين ان الله جل وعلا حافظه وكما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ حديث ابن عباس في السنن احفظ الله يحفظ فإن حفظت الله في الطاعات حفظك الله جل وعلا في جسدك وفي مالك وفي أهلك وفي كل شيء فرفع يديه وقال اللهم حينين بما شئت فارتج الجبل فماتوا جميعا وعال يمشي على قدمه ذاب الى الملك فتعجب الملك اين اصحابه قال كفانيهم ربي قال خذوه الى وسط البحر ان رجع هو ما زال ياكل ان رجع عن دينه والا فغلقوه ففعل مثلما فعل ودعا الله جل وعلا اللهم اكفيهم بما وقد استنفق العلماء من هذا الدعاء انه نافع عند الكربات والهموم لما تتعرض لامر فيه خطر فقل اللهم اكفنيهم بما شئت حينما تخشى من قوم الاذى فقل اللهم اكفنيهم بما شئت فيكفيك الله جل وعلا حضر الأمواج فعله الامواج جميعا ورجع هو القارب الى الملك الملك تعجل قال ايها الملك عايز يتكلم دعوته رسالة انك لست قاتل حتى تفعل ما شوف ربنا عزه ورفعه وكيف يكلم ملكا كان يعبد من دون الله مرضا يعبد ربهم انا ربكم كيف كان يكلمه لانه على ثقه بالله عز فصل لهم اجمع الناس كلهم ثم اجعلني او المضني على جيب عين ثم ثم خصهما من كيانتي وقل بسم الله رب الغلام بس وامني خلص دعوتي وانتهت مهمتي عند هذا الحد ففعل وانظر كيف يقتس الله جل وعلا على على وأهل الضلال هذا الملك كان ضبيا كما في فرعون كان ضبيا حينما ساق الله عز وجل له غنانا في النهر في صندوق يصل إلى أمان الله في العاد الذي في يقتل فيه الصبيان ومع ذلك لا يقتل ويأخذه ويربيه ولو كان عنده فقال فعلا هذا الغلام بهذه الصورة أكيد هو الله تقول نعم لكن رب إذا أراد شيئا كان وما عليك إلا أن تستعين بالملك جل في عماه فبيته القلوب والنفوس جل وعلا فهو حافظك بالقيفية التي يشعرها الخش إن جاء بس لله استعن بالله عز وجل في مصائمك والمهبات ربا كريما مقبلا على عباده غافر للذنب وقائم للتوبه وميسر لك القبور ففعل اخذ السند وجمع الناس هو اهم حاجة عنده الان يخلص الغلام مع عنده لكن عايز يختصم قال بسم الله رب الغلام وسمع عامه الشعب الههم سمع الاله كم دون الله وقد آمن برب الغلام، وقد باسم الله رب الغلام. يعني آمنت بالله رب الولى فضربه بسكت بسنكة صدود يعني لا يقتل لكن الله جل وعلا قد انهى لسالته خلاص قد فعلت ما أراده الله عز وجل فوضع يده على صدده وما لدى هكذا وما ذهب الملك التصر. فإذا بالقادة يذهبون إلى الملك ويقولون أرأيت ما كنت تخشاه لقد آمن الناس جميعا أو العالم في بعض روايات يعني الشعب كله آمن لقد آمن الناس جميعا فحفر لهم الأخارج في أفواه التوق وحضروا فيها الضار وجعل يحرق فيهم وهم ثابتون على دينهم حتى المرة معه الرضيع خاف على ابنها مش على نفسها فانطق الله عز وجل رضيعها آية من الآيات أنطق الرضيع فتكلمت المهم قال يا امه اصبري فإنك على الحق فألقت بنفسها وبرضيعها ونزل فيهم تلك الآيات التي ذكرتها إخوة الكرام هذا الحديث فيه كثير من الفوائد والمواعظ والعبر لكنني اردت ان اذكر باهم ما في هذا الحديث من المواعظ ومن الاحكام نسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل اللهم ان نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم اصغر عوراتنا وانظر عواتمنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اهلي بين قلوب المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم اللهم الف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا وجعل المؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والنحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين فقل قولي هذا واستغفر الله العافيه